اتخذني الغربة من الأمس لليوم وتوه يا مها والأماني وابحث عبث عن بسمة إنسان محروم يمكن ألاقي للسعادة معاني اتخذني الغربة من الأمس لليوم وتوه يا مها والأماني وابحث عبث عن بسمة إنسان محروم يمكن ألاقي للسعادة معاني وانزف صبر واستسقي جروحي غيوم لين السنة بتحت ضر في كياني وانا انتظر يتنفس الصبح ويقوم لت الصباح المنتظر ما نساني يام في ظل ماوي اقعد بينهم وسيح فيك يا سد اللهم ملاني وجهتي ارمي عذقي المثمر هموم واطيه من عذقك الثمر ما رماني تاخذني تاخذني من امس لليوم يا مها والاماني وابحث عبث عن بسمة إنسان بسمة محروم يمكن ألاقي للسعادة معاني عمر الأمل ما غير مكسوم عمر الحزم ما سد باب التهاني عذر البحر ما قال للخايف عوم عذر الشواطي ما تحب المواني أمسح بكفين الأمل دمعة اللوم ونجف حلمي غيم حلمي سكاني ومر حزني يوم جهل الفرح يوم بالابتسام صرت سائر زماني ما فيه أحد محروم لو كان محروم ما دام يقدر يبتسم لو اتخذني الغربة من الأمس لليوم وتوه يا مها والأماني وبحث عبث عين المحروم